شوریوال مزل کا فرین و دار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 118. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم 119. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى هدتهم إن الله 124. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين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 أُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ أَيْمَانِهِمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَقَاتِلُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَمَتَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا يَمَانَهُمْ وَهُمْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُوَ بَدَأَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وأشخ صدور قوم مؤمنين وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَالْتَوْبَةُ لِلَّهِ عَلا مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شهيدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون 119. ساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولا